sort of تغاونا أما بعض فقد تكلمنا في المجهة الأخير مع المعنى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وما شهادة أن محمدا رسول الله كان هذا من خلال الكلام عن الأصل الثاني من الأصول الثلاثة الإسلام معرفة دين الإسلام بالأدلة و كما بينا كما بين المصنف رحمه الله تعالى إن الإسلام على ثلاثة أو على ثلاث مرات الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان وبدأنا بالكلام عن المرتبة الأولى الإسلام وأول هو أول ركن في الإسلام الشهادة ثم نبدأ في هذا المجلس بالكلام عن بقية الأركان فقال المصنف ودليل أفضلاتي والذكاة نعم وكذلك أيضا تفسير التوحيد الذي هو الركن الأول نماذج نماذج هو امر الله مخلطين له الدين هنا هذا دليل دليل التوحيد من توحيد العباده ويقيم الصلاة نعم هذا اشاره الى الركن الثاني الامر باقامه الصلاه ويؤتي الزكاه الركن الثالث إيتاء الزكاة <تصفيق> والأدلة على كلا الركني الثاني والثالث <تصفيق> أدلة كثيرة في الكتاب والسنة اختار المصنف أحدها هو الذي جمع فيه الأمر بالأركان الثلاثة الأول من أركان الإسلام <تصفيق> والمقصود بإقامة الصلاة أي أن تؤدى الصلاة بأركانها وبشروطها وبواجباتها وبمستحباتها فمن أخلى بركن أو بشرق فقد أخلى بإقامة الصلاة وتطل صلاته <تصفيق> أما من أخلى بواجب فإن ترك الواجب متعمدا أيضا بطلت الصلاة <تصفيق> واما ان تركاه ناسيا فعليا ان يجبر المسيان بسجود السهم واما من ترك مستحبا او هيئة من هيئات الصلاة فقد ترك مكملا من المكملات ولكن لا يصدق عليه أنه لم يقم الصلاة وإنما يقال إنه أقام الصلاة ولكنه لم يتم اقامتها على التمام الذي به ينال الأجر الكامل يعني نحو الذي يترك رفع اليدين في التكبيرات رفع اليدين مستحد وليس واجبا أما التكبير نفسه فإنه واجب من واجبات الصلاة بخلاف طبعا تكبيرة في الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة من تركها بطلت صلاته ولم يقم الصلاة كما أمر الله نعم والدليل من السنة على وجود إقامة الصلاة حديث ابن عمر أولا الذي فيه بيان أركان الإطلاق وكذلك حديث الإسراء رحلة الإسراء أو حديث رحلة المعراض والذي جاء فيه ذكر الأمر نعم ذكر الأمر نعم بإقامة الصلاة ذكر فرضية الخمس صلوات في اليوم والليلة وأما عن صفة صفة في السنة فين صفة إقامة الصلاة لم تعرف من الكتاب إنما عرفت من السنة فقط والعمدة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مالك بن الحويرس رضي الله عنه والذي فيه قال صلوا كما رأيتموني أصلي ثم بقية الأحاديث التي جاءتها التفصيل في صفة الصلاة فهذه الأحاديث تعد المبينة لقوله تعالى ويقيم الصلاة وأما الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة فإن الذكاة مقرونة بالصلاة في هذه الآية وفي غيرها كما في قوله تعالى في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فلذلك لم مات الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع بعض القبائل الذكاء أو امتنعوا عن اداء الذكاء لابي بكر ولكنهم كانوا يصلون فلم يتوقف ابو بكر عن قتالهم رغم اقامتهم للصلاة لانهم امتنوا عن ركم من الاركان التي يجب على وليه الأمر أن يقاتل من امتنى عنها آه. <تصفيق> ولذلك لما اعترض عمر على أبي بكر بقوله أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنه محمدا رسول الله قال أبو بكر مقولته الشهيرة قال الله نو منعوني أقال مم كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فشرح الله صدر عمر لما قاله أبو بكر وإيتاء الزكاة يكونوا بآدائها عن الوجه المبين فشرح في الكتاب والسنة وقد دين الله مصارف الذكاء في آية سورة التوبة المصارف الثمانية مبينة صفة الزكاة بالنسبة لزكاة المال او للزكاة المواشي والانعام او للزكاة الزهب والصدة ويهي المقصود بزكاة المال او الزكاة الزهب والصدة هذه الاوراق النقدية الحديثة الذهب والفضه ثم يسم... ثم يرض النقدين هو الاصل في التعامل قبل ظهور هذه الاوراق الايه النقديه لو في فيما يعرف كما بينا من الكتاب والسنه ان كان كانت أغلب الاحكام المتعلقة بالزكاه وايضا كانت مبينا في السنه تفاصيل الذكاء تعرف ايضا هنا تعرف من السنة وفي قوله وذلك دين القيمة اي الدين القيم الصراط المستقيم لا عوجاجة فيه ولا الفراق عن الحق هذا ودين القيم اقرا وارمى ما يرجو به دليله هي ان نعم الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام والدليل على فرضية الصيام من كتاب الله ما ذكره المطنفون والدليل من السنة حديث, حديث ابن عمر وكذلك أيضا يدل يدل على فضل الصيام ما حديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتفاظا غفر له ما تقدم من ذنبه الصيام لغه الانصاف وشرعا الانصاف عن اشياء مخصوصه في زمن مخصوص ان هو هي الطعام والشراب والجماع وقيل الشهوه عامه فأكانت بجماع أم بغير جماع هو قول الجمهور <تصفيق> <تصفيق> والجمع المقصوط هو شهر رمضان وما جاء في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَطُمْهُ فأمر الله عز وجل ذو هذا الشهر لمن شهده أي لمن حضر في المكان الذي رؤية فيه الهلال وثبت دخول رمضان فوجد عليه ذو طيام كل مرة نفسك. لا تحضروا هنفسك الله بيركيك مره كل مرة نفسك شكاسنا مارك الله الغرض من تشريع الصيام تحقيق التقوى كما هو القصد من كل الأجابات فكما قال سبحانه هنا لعلكم تتقون فأي أن الله عز وجل ليس بحاجة إلى جوع العبد ولا إلى عطشه ولكن العبد في حاجة إلى أن يحصل التقوى بهذا الجوع والعطش وطرد الشهوة لله طوال ساعات الثيانة من, من الحجر الحقيقي إلى أن تغرب الشمس ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدعى طعامه وشرابه و ولذلك أيضا ثبت في الحديث الحسن <تصفيق> الذي حسنه العلامة الألبانية حين الله تعالى وله عدة شواهد الصيام لا عدل له الصيام لا عدل له لا يعدل الصيام عبادة من العبادات لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي يفعض فيها الرياض والتي إن فعلها العبد فإنه في الغالب لا يشعلها إلا مخلص أخلص العبادة لله أخلص العبادة لله ف... فلذلك كان كان الصيام من أهم العبابات التي ينبدأ يحرف عليها العبد المتجل الذي يريد وده الله والضغاء الآخر ولكن أيضا هذا لمن يستطيع لمن يكتر لأنه أحيانا قد يكون العهد مجهولا بأشياء هي من الخروب العينية التي تعينت عليه فإن صار خيام النافلة أثر هذا على الخروب العينية الأخرى إن كان يعني لا يتحمل الجمع بين الأمرين فلا يقعتي مثل هذا الرجل إنه يصوم ويطرق الفرد المتعين عليه من طلب الرزق كي يكفي نفسه ويكفي زوجه وأولاده العبد أحيانا لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين فلا يكلفه نفسا إلا وفهم وكذلك أيضا من طالب العلم أحياناً يشبك عليه أن يجمع بيه الأمرين فإن صاماً لا يحقص الأبد مثلاً البعض قد لا يكون عنده القدرة علي, على الجمع بين هذا والذات فهنا نقول دعون له طلب العلم في حقك أفضل خاصة إذا كان من العلم المتعين عليه فلا تغطرك العلم من أجل أن تكون في يوم يا فلا هذا وجه الجمع بين, إيش؟ بين الابادات ولكن إن لم يحقف تعارض وكان عنده القدر على الجمع فبلا شك فيهو أن فينا من أعظم من أفضل التي تطرب العبد تطرب العبد إلى ربه والله اكبر العديد الحاكم موجود عادل وللات على الناس حد البين بما انقاه ومن كفر ان الله وجميع العالمين الحج لغه القصد و سرعا وقصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص على قصة مخصوصة والزمن المخصوص هي أشهر الحج وهي شوال وذن قعدة بالفتر أن يقال في القعدة بالفكر وليس بالكفر نعم وذو الحجة واختلف الغلماء هل تنتهي أصفر الحج بالعاشر من ذو الحجة أم تنتهي بنهاية ذو الحجة فذهب الإمام أحمد وغيره إلى أن أسهر الحج إلى العاشر إلى يوم النفر <تصفيق> وذهب إذا ممالك إلى أنها إلى آخر ذي الحجة وهذا هو القول الأقرب إلى الثواب ومختره العلامة ابن أسيني رحمه الله تعالى كما في الشرح الموت <تصفيق> وأما يعلم عن الطفا المقفوطة فإنها تورى بقصاصلها من السنة أه. أه. أه. أه. نعم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم فأيضا قوله تعالى هنا أول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا مجمل يبين بالسنة آه كيف نحج هذا لم يأتي بيانه كاملا في القرآن إنما جاء البيان لبعض أو لشيء من المنافق الحج وليس لكل المنافق أما البيان التفصيلي للمنافق يورط من السنة وشرط الحج القدرة والاستطاع إنهم يدخلوا تحت تحت الهدى القدرة أو الاستطاعة توففه المال أو الزاد الذي يكفيه للحج وتوففه الوسيلة السفر والتي تسمى بالراحلة وتأمين السبيل أن يكون السبيل مؤمنا إلى هناك وكي هذا الزمان يعني زادت أمور أخرى نحو الحصول على إذن ولا في الأمر في البلد التي كان يحج منها لأن الأمر صار الآن بقيود معينة يعني نظرا لازدياد عدد المسلمين الذين يحجون في كل عام فهو صار أولاك الثالث ينظمون هذه المسائج فالبعض أحيانا يقبض أو يسعى لأخذ الإذن بالحج فلا يؤذن له هذا ليس من حتى إن توفرت الزاد حتى إن توفرت الراحلة وتوفر الزاد فليست الراحلة وليست الزاد فقط هما الافتطاع فالإذن الافتطاع أعم المنذاب والراحلة ولكن الذي اشتهر كتب الفقه لم يقولون اذا توفرت اذا توفرت دابره الرافله وجب عليها فقط توفر الرافله يتوفر السبئه الانوات تتوفر الوسيله الى الحج سواء كانت بطائره كانت دماشيه كانت بالطياره ويتوفر انه المال الكافي ولكن لا يؤذن له اذا كان وكذلك بالنسبة للمرأة شرط الاستطاع للمرأة بعد توفر هذه الشروط أن يكون لا محرم نعم يحج به فمن كانت بلا محرم فغير مستطيع غير مستطيع شرع نعم نعم نعم قوله ومن كفر إن الله ظني عن العالمين أي من جحد فرضية الحج أو يعني استخفت بها أو شك فيها أو استكبر وعانت عن أداء هذه الطريبة أن من ترك الحج كثلا منه تهاونا فعلى الراجح من أقوال أهل العلم فإنه ليس بـ بـ بالكافر الكفرة الأكبر يعني لم يقعت الكفرة الأكبر إلا إذا جحد جحد أو انكر الفرضية أو التكبر أو شك في فريضة الحج عليه إلى آخر أنواع الكفرة الأكبر وطبعا الدخول في الحج أي منذة للصفة المخصوفة أن يحرم أن يدخل في الأحرام على ما جاء مبينا في السلة قيل وقيل التضيق وقيل الاقرار وقيل الطمأنينه او الثقه وهو الاقرب الى القواعد وما رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه كما في كتابه الايمان المضوعة في مجموعة تتاول أن الإيمان هو الاقرار لأن الإقرار أعين من التصديق وذكر شاك الإسلام عدة فروق بين معنى التصديق ومعنى الإيمان فليس كل تصديق إيمانا والإيمان والإقرار أن يقرب وإصطلاحا الإيمان عند أهل السنة والجماعة عند السلف الصالح واعتقاض بالقلب وإقرار باللسان باللسان وعمل بالجوارف والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعطية الرحمن ولذا قال بعض أهل العلم هذه النونات الخمس النونات الخمس وعلى اعتقادهم بالجلال القلب إلى الجلال وإقرارهم باللسان نبي النون الثانية وعملهم الجوارث والأركان الثالثة يزيد بتعب الرحمن الرابع وينقص بمعطية الرحمن القذف الخمس نونان. وقد خالف في تعريف الإيمان هذا عدة فرق اما او او اعظمها فاولا فرقه المرجئه بسعابها او بصورها لهم عده اقوال في تعريف الإيمان ولكننا هذه الأقوال المجتمعة على إخراج العمل عن مسمى الإيمان نعم أول خرق المرجع وأخطرها الجهنية نعم الذين قالوا إن الإيمان معارسة بالقلب فقط دون التصديق دون التصديم ودون الإقرار باللسان فمن عرف ربه هو مؤمن عند الجميع حتى وإنه يخر باللسانه وحتى وإنه يصدق بقلبه فأخرجوا إقرار اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوال من الإيمان ف... فترعونه أبو زهل عند الجهنية من إيه؟ لأنهم عرقوا ربهم فرعونه أبو زهل وأبو لهد عرقوا ربهم ولكنهم لم يكروا ولم يصدقوا ولم يعملوا من شك الزواجين <تصفيق> هو صرقة الثانية من صرقة المرجعة الكرامية نحن نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستان نحن الذين قالوا إن الإيمان إقرار باللسان فقط فما تقرر من ثاني فمؤمن كان الإيمان عند الكرامية حتى إن كان مكذبا بقلبه وإن لم يعمل بجوارثه شيئا أن ذلك فمدام أقر بالإساني فومؤمن كامل الإيمان ولكن كما بينا في الموت الثابق لا يعني هذا أن المنافق عنده الكرامية من أهل الجنة بل هم يقولون إن المنافق الذي أقر بلسانه وكذب بقلبه أو زحد بقلبه فهو مهمل كامل الإيمان منافق مخلط من نار هكذا هكذا يتناقضون هو عندهم ك مؤمن كامل, كامل الا وله انه مخلف النظر كما بين هذا الشيخ الاثنين انه رحمه الله تعالى وقال ان من قال او من نقل عن المكرميه انهم يقولون ان الذي اقرب مثاله وزحد قلبه انه من اهل الجنه قد غلط قد عليه منهم يكونون بتجديده في النار ولكن مع اقرارين او مع قولين انهم مؤمن كامل الامام لانهم اخروا بلسانهم هم على سرطه نعم واثنهم الفرقة الثالثة من فرقة المرجع نعم الاشاعره والمتكلمون هم الذين قالوا ان الايمان تصديق بالقلبي فقط واختلف فيما بينهم عن الاقرار باللسان هل يعتبر شرطا خارجيا ام ليس شرطا لكن الذي يعنينا أنهم أخرجوا العمل أيضاً وأخرجوا الإقرار باللسان عن مسمى الإيمان فعلاً لهم الإيمان تصديق بالقلب فقط أيضاً من الفرق التي خالفت أهل السنة في تعريف الإيمان الخوائف ثم المعتدين واطلاهما ورحبت أهل السنة في جلس من التعريف وأنهم قالوا أن الإيمان إقرارهم بالجلسانة وتصديقهم بالجنان أو إعتقادهم بالجنان وعملهم بالجوارح والأركان ولكنهم خلقوا أهل السنة في الزيادة والأخصان تأهدهم لا زيادة ولا مصفان وإنما الإيمان جد لا واحد عنده فمن الله أو وقع في كبيرة فلم يقوم من قول أهل السنة ينصف إيمانه ويعتبر فيثقا بكبيرته ولكنه ما زال في دير في الإسلام وإنما قال الخوارج فقد انتصب إيمانه بكله وكفر وقال المعتدنة لا نقول مؤثن ولا نقول كافر وإنما نقول إنه في منزل بين المنزلتين وإن كانوا وعفقوا الخوارس في تخليده في النار فمخلص في النار عند النار عند <تصفيق> وقد اتصلت الفرق كلها التي خالفت أهل السنة في أن الإيمان كتلة واحدة لا يديد ولا ينقف لا عند المرجعة ولا عند الخوارج ولا عند المعتدين فعند المرجعة الإيمان إما أن يكون معرفة بالقلب فقط فلا زياجة فيها ولا نقطة وإما أن يكون تصديق وإما أن يكون تصديقا وإما أن يكون إقرارا وفي كل هذه التعريفات فلا زيادة فيه ولا نصر فالإقرار من أخر صار مؤمنا نعم من أخر بلسانه عند الكرامية صار مؤمنا كامل الإيمان وإيمانه مثل إيمان جبريل وميكاين لا زيادة فيه ولا نصر وكذلك من عرص رباه بقلبه عند جهن ايضا صار مؤمنا كامل الإيمان ولا زيادة في إيمانه ولا نقصانه وإيمانه مثل, مثل, مثل إيمان جبريل ومكايد وعنده مع لا تؤثر في الإيمان لا بالزيادة ولا بالنقصان وأما من وقع في كفر اه هذا ننتقد على عليه على خلاف بينهم بين طو من الكفر المرجئه منهم الكفر بالتكذيب فقط وقال قولا ذهني لانهم قالوا الايمان معرفه فقط قال الايمان معرفه فقط القلب الكفر كفر تكذيب فقط وان ا الطوائف الاخرى منهم من ايضا قال بكفر الزهول ولكنهم انجو بقيه انواع الكفر فليس عند عند المرجئه لا كفر استهزاء ولا كفر شك ولا كفر اباء واستكبار انكروا هذه الانواع من الكفر والذي علينا الإيمان الايمان كتله واحده عندهم وهناك من أهل السنة من يعني من تورى على عن ذكر النقصان فقالوا نقول بالزيادة فقط وهذه رواية عن الإمام مالك إحدى الروايتين عن الإمام مالك لأن الزيادة جاء ذكرها في القرآن كما تقول له تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولكن لم يرد لفظ المقفال في القرآن <تصفيق> وهناك من أهل السنة أيضا من عبّى عن الزيادة والمقفال بالتفاضل فقالوا أن إيمان يتفاضل كعبد الله المبارك وأيضا هذه الرواية عن الإيمان الأحمد فقالوا يقول إن الإيمان يتحاضر وعلى المؤدة النهاية واحد ولكنهم يعني اختلفوا في الألفاظ وأيضا من الفرم التي خالفت أهل السنة في تعريف الإيمان لمن يسمون بمرجية الفقهاء لهم أبو حنيفة وأضحابهم الذين قالوا ان الإيمان اعتقاضوا بالقلب واقراروا باللسان فقط فأقراروا الأعمال على مسمى الإيمان والإيمان له أركان ستة كما في حديث جبريل عليه السلام الإيمان رب الله و ملائكته و قطره و والقدر خيري و شبيه <تصفيق> هو تكون من شعب والتي بيّنها الحديث الذي احتج بالمطنف هنا أن الإيمان بزع و تبعون شعبه نعم الشعبة الجزء من الشيء نعم الشعبة هي الجزء من الشيء والبضل من الثلاثة إلى التفع نعم أعلى هذه الشعبة شهادة أو قول لا إله إلا الله قولوا لا اله الا الله اعفو الشرك هو اول اركان الايمان هو اول اركان الاسلام التوحيد هو الدين مؤمن ابن هذه الشور امام فتح الطريق وفي هذا دليل وقع بها من أهل السنة نعم على إدخال العمل في مسمى الإيمان لأن إيمان طبق الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوال وقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم شعب من شعب الإيمان وفي قولية الحياة شعبة من الإيمان الدليل وعلى إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان أيضا لأن الحياة أعمال و <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وهي طرين أركانه ستة <تصفيق> نعم الركن والذي يقوم عليه غيره فمن جحب ركنا من هذه الأركان أو منشك فيه أو من استهدأ بأي ركن من الأركان الستة أو انتخفى به فقد تقرض وانتقض الإيمانه فأول رقم النبي العركان الإيمان بالله قد تقدم الكلام عليه مرارا في المجارب القادقة وتكلمنا عليه بالتفصيل من خلال الأصل الأول من هذه الأصول الخلافة معرفة الله بالأدلة أما الإناثة والملائكة فالملائكة هم مخلوقات من خلق الله ليسوا إناثا مخلوقات خلقت من النور كما ثبت حديث عبد الله بن عمرو بن عمر بن العاص ان الايمان يكمل كونهم الملائكه من النور هم يجبونون على طاعة الله لا يعطون الله ما أمرهم ويتعليوا لما يؤمرون <تصفيق> ولهم أعمال ينكلفون بنا <تصفيق> وأعظم الملائشة أربعة جبريل وملأ والرقم ومن كائن موكل بالقص والنبات وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وملك الموت الموكل بقبض الارواح وهناك ملائكه موكلون بالصفات وملائكه موكلون بكتابه الأقضاء نعم بالكتابة عند عند عند الرزول المطفى في رحمة الأم واكتمال هذه المطفى حتى تدب فيها الحياة فيوكل الملك بكتب أربعة بكتب رزقه وأسره وسقي أم سعيد وهناك الملائكة الموثلة بكل إنسان عن يمين وعن شماله بكتابة بكتابة الأعمال وهناك الملائكة الذين هم خزن النار وهناك الملائكة الموثلة بالجنة فالملائكة لهم وظائف عديدا قد بينها الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> تمرق اقسام اركان الإمام. <تصفيق> الإمام بالكتب <تصفيق> بالكتب المنفذة وأعظم هذه الكتب التوراة والإنجيل ثم القرآن وكذلك أيضا الضغور ولكن القرآن هو الكتاب الخاتم النافخ لكل الكتب السابقة فلا يهوم لأحد أن يحتج بالطوراء على القرآن حتى وإن كانت الطوراء المنزلة على موسى عليه السلام غير تحريف. وكذلك الإنجيل فالقرآن نفح الطوراء ونفح الإنجيل هو الكتاب المهلم المهلم على كل الشرائع والكتب الفابقة والركم الرابع الإيمان بالأمجياء والرسل قرنا في فيما صدق الفرق بين النبي والرجول والان الرسل بعد ادم ونوح عليه السلام و عليه السلام من أولي العزم فيجب أيضا أن تعتقد أن من الرسل خمسة من أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام قامت من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر نعم وهذا يبدأ من أولي أول القبر إلى أن يقوم الناس جميعا لرب العالمين في يوم الفقر الذي يقضى فيه بين العباد فأول منازل الدار الآخرة القبر كما قال عثنان ابن عسان رب العرف الحديث الصحيح حيث كان يبكي عند ذكر القبر أكثر مما يبكي عند ذكر غيره من أمور الآخرة فلما يسأل عن هذا كان يقول لأن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة فإذا مات العبد قامت قيامته الأولى القيامة الصغرى في حق العظم وإنه أيضا يتخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراف الساعة التي تكون بين يدي الساعة فهذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر قد أنكر المشركون البعث والقيام لحساس وقالوا هذه إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن وما نحن من مبغوتين ولم تسمون بالدهرين الذين قالوا نحنين الضهر فلتنا بمحاسبين ولدنا بمدعو فيه المؤاخر الأركان الإيمان وهو أن تؤمن الله العام نعذر أن تؤمن أولا بعلم الله عز وجل السابق بكل المقادير وأن الله بحانه كتب هذا العلم السابق في اللوحة المقرونة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين الف سنة كما ثبت أن الإباة المسلم نعم أن تؤمن الله المهيمدة على كل المخلوقات وعلى كل المشيئات وأخيرا تؤمن بأن الله قد خلق مشيئة للعرض للإمس والجن يحاية دمنا على أساس هذه المشيئة فإن العباد ليس مجبورين على الطاعة ولا على المعصير فلا يقال بالجب إنه إنما يقال إن من أعطى وطبق وتبدق بالحسن فتن يسره للسر أي يقال بالتوطيق بجداية التوطيق أن العبد إذا أراد الخير وأراد الهجر زاده الله ووفقه ويسره لليسر وثبته هذا كله من الله وأما من باكل وستغن وكذب بحسن فسيسره للوسر فهذا يعني يضع على قلبه كما قال سبحانه ختم الله على قلوبه وعلى سمره وعلى أبطاره الغشاوة لأن هذا الختم وهذا التطبع على القلب يكون بسبب إعراض العبد عن الهداء أو بسبب تجزيجه وليس هذا من الجب بل هذا جزاء وثاقة <تصفيق> لا فلجب أن تؤمن بأن الله خلق أسعال الأباد ما معنى خلق ليس معنى أنه أجبر لا أي خلق المشيئة التي في العبد التي فيها يختار بين الخير والسر فإن كانت المشيئة مخلوقة فمن بها بأولى الأعمال التي يعملها العبد من هذه المشيئة تكون مخلوقة لله والله خلقتهم وما تعملون فالكل فهو الله مخلوق ويقول في هذا أعمال الأباس فالله عبدالله الخالق له الأسماء الختنة التي ليتت مخلوقة وله الأسماء الأولى التي ليتت مخلوقة وما دون ذلك فهو مخلوق بدءا من العرش الى الزرق كل مخلوق لله خلق كل فئة فنؤمن بخلق الله لأفعال العزق فهذا باختصار وما يجب على العرض نعمله في... اختصار في الاركان السته طبعا عليه على سبيل الاختصار اما التفصيل فليست مصاهره مثل هذا النص اقرا حسن اه وقبل او يعني نقول ان ايضا من من الادله من كتاب الله على هذه الاركان السته قوله تعالى في سوره البقره ليس الجره ان تولوا القبلة المشرق ولا ولكن الجره من, من, من امن بالله واليوم الاخر وملائكته ولكن الجره من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والانبياء وايات المال رحمه دول القربى واليتامى والمساكين الى اخر الايه وايضا من الادله ما جاء في آخر ايتين في سوره البقره نعم آمن الرسول بما أنزل من ربيه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم كل من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نحرك بين أحد من رسله فهذا أيضا يدل على بعض هذه الأركاب وجاءت الأركاب بأكمالها حديث جذري أن تؤمن بالله وملائسته وكتبه ورسله ونوم الآخر والقدر خيري وشري وجاءت مفرقة في كتاب الله في نحو آياتين وآياتين وجاءت الدلالة على الإيمان بالقدر في آيات أخرى كما في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وطبعا بجانب الآيات التي تثبت علم الله عز وجل لأن من أثبت العلم فقد أثبت القدر ومن نفى العلم فقد نفى القدر ولذلك كانت شافعي الشيطاني رحمه الله يقول جادلوا القبرية بالعلم فإن أقر به فقد قصموا وإن أنكروه فقد كفروا <تصفيق> طيب نقال جبال قلت وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَعْمَلَ سُوءًا أَوْ إِثْمًا ۚ وَإِنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَيُحْسِنُ إِلَيْهِ مرور ولا تكون في شأس وما تنسوه وقران ولا تعدلنا للعمل إلا كنت كما قال الشيخ زيد ومدخلية حفظ الله كي شرحيه هو فعل ما كان خسلا شرعا وعقلا ولأنه ضد ضد الإساءة وأما الإحساء في المقصود الشرعي قد الرسول صلى الله عليه وسلم أتم بيانه وأن تعبد الله لأنك طراح فإن لم تكن طراح فإنه يراك هكذا في هذه الكلمات الخطيرة لأنه الله عليه وسلم قد أموا إلى زوائع الكلمة يذكر المعامل العظمة في الكلمات القفيرا في لا في نوع لا في نوع وهذا المعنى يبين ان الاحسان على مرقبتين المرتبه الاولى أن تعذب الله كأن كأنك تراغب يعني في كل مبادة تراقب تراقب الله عز وجل تراقب نظر الله نعم تراقب نظر الله, الله عز وجل إليك وتراقب تقوى الله عز وجل نعم أي أنك تعلم يقينا أن الله عز وجل معك بسمعه وببصره وبألمه وبإحاطته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تخذل إن الله معك فهذه المعي الإمادة هذه المعي يرفع العرض إلى أعلى المراقب إلى أعلى المراقب أن فيها ينال التأييد والنصر والتوفيق من الله لا تخاف إنني معكما أسمع وعرض بهذا قد نال موت عليه السلام مع التأييد والنظر في المنظر فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ أعلى المراسط عند الله وهي مرتبة الصديقين نعم وهذا ليس مساويا لمرتبة الثناء عند المتصوصة لأن الثناء عند المتصوصة يعني أن يفنأ العبد في الإقرار بمجوم الله حتى وإنما يقصن في الأداء حتى وإنما يقصن في الأداء فعندهم من بلع مرتبة الفناء أو التي قد يسمونها بمرتبة اليقين إنه أيقا بوجود الله وطنيا في هذا الوجود فهذا عندهم قد وصل إلى المرتبة التي مطلت قطعا في التكاريخ وصار قطبة من آه. وقد يصير غوثا بعد ذلك التغاث به فليست هذه المراسب البطوخية من الإحسان في شيء لأن بعض المتطوخة يلذب نعم على الجهار بالاكتجاج على ما ذكروه من خيالات ومن أوهام فاتبة لا علاقة للدين يقولون هذا كله يدخل في مرتبة الإحسان لا ليس هذا من الإحسان ليس مراقب المتطوّفة من الإحسان في شيء نعم إنما أول من وضع لهم هذه الوثاة وهذه الخطرات الحارس والمخاسبين وأول من تكلم في الخطرات وفي الوثاة ووضعه هذا العلم ليه مطاوفه ولذلك أنكر عليه الإمام أحمد أيما إنكار وأمر بهجره لما قيل للإمام أحمد إنه يجلس يقرأ الحديث ساكراً خرط يعني ذاكرا لله فقال ابو عبد الله لا تقترب بالوضوء ولا جلينه ولا تنفيس ربطه فإنه غير الوضوء فالكلام تأتي الخسرات والرسابط على طريقة المتفاوضة ليس من مناج أهل السنو ولذلك هذا الكتاب من الجوزي الذي يسمى رفايد الخافر جاء إيه في بعض يعني ما كتب على هذا المنهج وذلك أتعامل هذه الأشياء ليس من طريقة أهل السنو. إنما من طريق المتصوصة وقد ذلت لهذا لكم في اليوم وإنما أكد هذا عن الحالة المحاسبية فهو أول ما استكلم في هذا هذه الطريقة ولا, ولا يعرف هذا عن إيمة السنة لا عن أحمد ولا عن مالك ولا عن الشافعين ولا عن غيرين من إيمة السنة وإنما من تجلمه بالزهر وألف الإمام أحمد كتابه بالزهر وألف ابن موارج الزهر وكذلك وكي ابن الزراس وأبو جاوود هؤلاء الأعلم ألفهم بالزهر ولكن ما هو الزهر الذي ألفوا فيه؟ كل هذه المؤلفات عبارة آثار أحده مروية الأسنة فالدول عرفوه عن طريق النبي صلى عن طريق آفار الصحابة والسلم الصابح هذا هو الظلم المشروع مطح عن النبي ومطح عن أصحابه نعم وأنه يتعامل الخطرات والأساوي هذا لم يعرفه السلم ولم يؤذكه هنا بس بال ايه أو بتوضيح كما يفعل ابن القيم احيانا في بعض كتبه ولكن كلام ابن القيم ليس على طريق هؤلاء المتصوف ولذلك لا تعتم من أنك تجد مثل عمر خالب هذا يدعو إلى إحياء منهج الحارث المحاسبين في إحدى دروسه ويمارض يعني الأمة برجوب العودة إلى ما كان عليه الحارث والمحاسبين في إصلاح القلوب وكذلك لا تعجب ان تجد مثل الحواني يشرح شتاب خيضاء خاطر من الجو ان هؤلاء قد تتعبد فيهم الاهواء وهذا حال العبد الذي اتبع هواهه وترك السنة انه لا يوصق لا يوصق من قبل الله وانما تجد ان الاهواء تتجار بهم كما يفجار جاءوا الكلف بصاحبه فلن يوحفقهم ونصرح كتب السنة فما الأول أن يصرح يعني الحوامي يهتم بصرح كتاب مثل فائد الخاص وما عرفنا ونصرح كتابا واحدا من كتب العقيدة السنفية ولا من كتب التوحيد ما عرفنا كتابا واحدا وصرقهم هذا الرابع الذي يدعي أنه يسير على طريق أهل الحديث ما صرقه أصغر ناس من كتب من مطول التوحيل فضلل عن أن يصرح من وهو أكبر منه كان ولا علاقة لهم بكتب العقيدة الثلاثية لا يذكرها ولا يصرقها فكيف يكون الأهل الحديث؟ إن استغالع علم التطيح والتضعيف هذا لا يدخلهم في حيث أهل الحديث إنما يدخلهم في حيث أهل السمعة فقط آه. مبارك الله فهذه من العلامات والكواسف التي بها نعارك أهل الحق ونعارك أهل الحديث والسلم آه. مبارك الله وأمنع للمرتبة الثانية التي بنيلت في تعريف الإحسان هو أنك إن لم تستطيع أن تحقق المرتبة الأولى بأنك تعبد الله كأنك قرار فعليك أن تعتقد أنه يراك فتعبده خالصا وطمعا ورجاءا وإجلالا وهيبةا والله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائز القربة وينعى المتحسائي والمنكر والذفن فالإحسان بمعناه السامل يدخل في كل الأبادات ومصموم في كل الأبادات وكما قال سبحانه من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله هو محسن أن تسلم لله وأن تؤمن بالله مع كونك محسنا في هذا الإسلام وفي هذا الإمام وهذه أعلى المرة أن تجمع بين الإسلام والإمام Uh <clears throat> ايه اللهم لن تقرأ بقيطة الايات التي تشاهدك استذلبيها المصنف والإحسان قرأت والدليل وقوله تعالى ان اللهم على الذين تقوى ولم يجب انه مخصنون نعم وبلا شك الايات التي المصنف نحن الله يتدل على فضل هذه المركبة فضل الإحسان وفضل المحسنين يكفي أن الله عز وجل بيّن أنه معهم وهذه المعية كما هي عقيدة أهل السنة المعية والتأييد والنصر والتوثيق إن اللهم على الذين اتقوا والذين هم محسنون معهم بنصره وبتأييده ومتثبيته له فالمحسن حريم بأن يثبت من قبل الله وأن يختم الله له من يختم له الله من هذا الإحسان يثبت الله لذين أمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكذلك في قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أنه هو السميع عليه في قوله الذي يراك حين تقوم هو مواضح لقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن أن تكون تراه فإنهم يراك وكذلك في آية سورة يونس وما تكون في شأن وما تفهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيدون فيه هذا أيضا يدل على معنى الإحسان <تصفيق> أن تؤمن بأن الله يشهد يشهد أعمال الأبان إن الله صلى الله ليس بغائب بل إنه سبحانه عليم شهيد إذا أنت استقر في قلبك هذا الإيمان بشهود الله لكل أعمالك فتعبد الله كأنك خراه ما تكون في شأنه في أي شأن من الشؤون وما تطلب منه من قرآن وحين تلاوت لكتاب الله ولا تعملون من عمله إلا كن عليكم شهودا الله يشهد على كل أعمالك ويراها ويتمعها ويعلمها فأنت تؤمن وتقر بهذا إذا بلبت هذه المرتبة فقد بلبت مرتبة الأحسان بأنك تعبد الله كأنك ترى فأنت حين حضورت مجلس الألم هذا إذا أي قمت وشعرت أو آمنت لأن الله عز وجل يسهد هذا يسهد على هذا أن الله يرى هذا ويعلمه ويعلم عملك وتعبد الله كأنك يعني, يعني تخضر هذا المسلف وتؤدي هذه العبادة الذي طلب العلم وكأنك ترى الله عز وجل تعمل هذا لله تعمل هذا لله تطلب هذا العلم لله كأنك ترى الله الله يراكبك كأنك ترى وتعبد الله عز دون أن يخالف عملك هذا أي رياء أو أي ثمى وكذلك إذا أنت قمت تصلي،, تصلي لله وكأنك تراه وإذا أنت قمت تصوم لله وكأنك تراه إذا وإذا قمت بحج بيت الله تحج وكأنك ترى الله هذه مرتبة الأحسان إذا أنت قمت بإماطة الأبى عن الطريقة لدول شعب الإيمان إذا أنك بهذا العمل كأنك ترى الله وتعلم أن الله شاهد عليك وشاهد على عمل هذا وسوف يجاهدك عنه بالمجيد من الإحسان فبهذا تكون بلدت مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراقب الدين <تصفيق> <تصفيق> وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى من الأصول الثلاثة وصل الله على محمد من وعلي آله وسلم وننتقل إلى ترقيف الشاح المنته